بسم الله الرحمن الرحيم ألس لام تنزيل الكتاب لا ريبك من رب العالمين أم يقولون السراه بل هو الحق من ربك لسنبر قوما ما لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن دُونِهِ مَثِيلًا مَّا أَسْأَلُهُ مِن نَّدِيرٍ مِن قَبْلِ فَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ فِي 6 أَيَّامٍ ذُمَّ اسْتَوَى الْعَرْشِ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 ثم تواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم الزمع والأبطار والأسئدة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ظلمنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم ربهم كافرون قُلْ يَتَوَفْتَاكُمَّ لَكُمْ مَوْتِ الَّذِي مُفْتِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَائِهِمْ مُجْرِمُونَ نَا كِسُرُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِحْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَا صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نسل هداها ولكن حق القول مني لأملأن من جهنم من الجنة والناس أجمع منه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إما نسيناكم وَقُضِيَ وَذَهَبَ الْكِتَابُ بِمَا فُرِغْتُمْ عَمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ستجافى ذنوبهم عن المواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أتي لهم من قرة أعين فلا تعلم لكم ما أطفي لهم من قطة أحيان جزاء بما كانوا يعملون أفمن كَانَ مُؤْمِنًا كمن كَانَ فاتقا لا يسترون اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ مَأْوَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أعيدوا فيها وقيل لهم تركوا عذابا لا للذي كنتم به تكذبون ولنذيقا لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربني ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مسية من لقائه وجعلناه هدى لذنين إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نُسْقِي الْماءَ أَيْنَمَا أَصَبْنَا بِهِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ويقولون متى هذا الفسح إن كنتم صادقين قل يوم الفسح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر إنهم منتظرون